حتى لو كان النذر لوجه الله تبارك وتعالى فلا يجوز أن يفي النذر يفي بهذا النذر إذا كان من معصية الله لو نذر مثلا قال مثلا لله علي إذا سافرت إلى مكان كذا أن أشرب الخمر ويقول أنا نذرت هل يفي بهذا النذر أن شرب الخمر محرم فلا يلزمه الوفاء بل يحرم عليه الوفاء بهذا النذر ولا فيما لا يملك ابن آدم لا وفاء لنذر فيما لا يملك ابن آدم فمثلا نذر أن يذبح شاة فلان نذر أن يعتق رقيق فلان هل يفي بهذا النذر لا لأنه ما يملكه لكن إذا نذر نذرا عام وهو في حال مثلا ما يملك وتحقق ما نذر من أجله نقول صار في ذمة هذا النذر لأنه نذر طاعة قال مثلا إن شف الله مريضي أن أنحر بعيرا يا المريض وهو لا يجد قيمة البعير نقول يجب عليك الوفامة ما قدرت على هذا أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم والشاهد عندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء هذا الرجل الذي نذر أن ينحر هذه الإبل سأل هل كان فيها وثن هل فيها عيد فلما أخبر بأنه لا وثن فيها ولا عيد قال له أوفي بنذريك دل على أنه لو كان فيها وثن لمنعه لو كان فيها عيد من أعياد الجاهلية لمنعه لأنه لا يجوز للمسلم أن يتقرب إلى الله جل وعلا في مشابهة الكفار ويأتي الكلام على بقية أنواع النذر عند الباب الذي يلي هذا اقرأ باب من الشرك باب من الشرك النذر لغير الله باب من الشرك النذر لغير الله النذر من حيث هو نذر إذا نذره المرء يجب عليه أن يفي به إذا تحقق له ما نذر من أجله فالنذر على سبيل التقرب وصرف التقرب لغير الله شرك فإذا نذر لغير الله فقد جعل الله شريكا جعل لله شريكا في النذر في هذه العبادة فيحرم على المسلم أن ينذر لغير الله هل يستحب له أن ينذر لله يقول عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل فبين صلى الله عليه وسلم أن النذر لا يأتي بخير وأن الناذر يستحق أن يوصف بأنه بخيل لما لأنه بخل بالطاعة حتى يكون في مقابل كأنه يقول يا ربي اعمل لي كذا واعمل كذا وإلا لا وهذا ما يجوز ولهذا منع كثير من العلماء النذر وقالوا إن النذر حرام إذا نذر وتحقق له ما نذر من أجله وجب عليه الوفاء به انتبه بارك الله فيك يأتينا شخص يقول ولدي مريض وآخر يقول انا مقدم على امتحان واخشى من الاخفاق يقول صاحب المريض هل ترون اني انذر إن شفى الله مريضي ان اصوم شهرا او ان اذبح بعيرا او ان اتصدق بالف ريال وذاك يقول هل ترون لمشروعية النذر أنذر إن نجحت في الامتحان أن أصوم كذا أو أتصدق بكذا أو أذبح كذا نقول لا للإثنين معا نقول لا ما يجوز لكم نذق ولا ينبغي والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن النذر لا يأتي بخير أنت تريد من وراء هذا النذر شيء والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن النذر لا يأتي بخير وهو الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه فلا تنذر إن أحببت أن تتصدق أو تصوم أو تذبح تقربا إلى الله جل وعلا بدون نذر وتسأل الله ما أحببت رضي وسكت وجلس جاء آخر وقال إنني نذرت إن شف الله مريضي أن أذبح بعيرا وآخر مثله يقول إنني نذرت إن نجحت في الامتحان أن أذبح بعيرا والآن قد نجحت والآخر يقول شف يا مريضي فما الحكم نقول يجب عليكما الوفاء بالنذر لأن الله جل وعلا امتدح الموفين بالنذر في قوله يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا الأول جالس يسمع يقول يا سبحان الله أنا استفتيكم هل أفعل تقولون لا وهؤلاء تقول لهم يجب عليكم يجب عليك أن تفي بنذرك نقول نعم أنت سألت قبل أن تفعل فنقول أحسن لا تنذر وسأل الله ما أحببت ولا تنذر هؤلاء نذرو نذروا وتحقق لهم ما نذروا من أجله يجب عليهم أن يفوا بالنذر فمن استشار هل ينذر أو لا نقول لا يا أخي ما يحسن أن تنذر لأنك إن نذرت فقد وصفت بالبخل بمنطق النبي صلى الله عليه وسلم وأنت تأمل من هذا النذر الخير والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن النذر لا يأتي بخير وأنت حينما نذرت صحيح أن فيك شيء من صفات البخل كأنك تقول لربك يا ربي إن شفيت مريضي صدقت وإلا فلا وهذا البخل إن شفيت مريضي صمت وإلا فلا ولا ينبغي للعبد أن يقول كذا مع ربه جل وعلا يصوم ويتصدق ويتقرب إلى الله ويسأل الله ما أحب لكن شخص نذر وتحقق له ما نذر من عجله نقول يجب عليه أن يفل ما لم يكن نذر معصية فلا فالنذر لغير الله شرك والنذر لله مكروه او محرم ومن فعل وتحقق له ما نذر وجب عليه ان يفي بنذره نعم وقول الله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا امتدح الله جل وعلا الموفين بالنذر ولم يمدح الناذرين ما مدح الناذرين وإنما مدح الموفين فالمرء إذا نذر في الفعل وتحقق ما نذر فيجب عليه أن يفي وإذا لم ينذر فنقول له ما يحسن منك أن تنذر لا تنذر لأن النذر لا يأتي بخير فرق بين مدح الموفين ونهي الناس عن النذر نهي الناذرين الناذر منهي بمنطوق النبي صلى الله عليه وسلم والناذر بالفعل وتحقق لهما نذر يجب عليه الوفاء لأنه إن لم يفي بنذره فيكون وعدا وعدا وأوجبه على نفسه ولم يفي به فيحرم عليه ذلك نعم وقوله وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وقوله جل وعلا وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه هذا فيه حث على الوفاء بالنذر لما نذر وحث على الإنفاق في طاعة الله جل وعلا فإن الله جل وعلا يقول ما أنفقتم من نفقة قليلة أو كثيرة الله يعلمها ويثيب عليها ويعلم ما في نيتكم أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه مطلع عليه فلا تنسى أو تترك نذرك إذا نذرت وتحقق لك ما نذر تقول ما أدري عنه أحد أنت أو جبت نفسك وجب إذا, تحق... إذا قلت إن شف الله مريضي ذبحت بعيرا مثلا ما شفي المريض مات ما عليك شيء لأنه ما تحقق لك ما نذرت من عجله شفي المريض يجب عليك الوفاء بالنذر ولا يجوز لك أن تتساهل فيه وتتركه لأنك أوجبت على نفسك هذا فعليك أن تفي بهذا والله جل وعلا يعلم عباده بأنه لا تخفى عليه خافية ما تقول هذا نذر ما أدري عنه حد فأنا أتركه الله جل وعلا يعلم ذلك ولا تخفى عليه خافية نعم وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر ما أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعص الله فلا يعصي عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نذر أي يطيع الله فليطعه نذر أن يطيع الله وتحقق له ما نذر من أجله فعليه الطاعة يجب عليه أن يفي بهذا ولا يجوز له أن يترك الوفاء مادم تحقق له ما نذر ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه نذر أن يعصي الله مثل ما تقدم مثلا قال لله علي إن وصلت البلد الفلاني كذا مثلا أن أشرب الخمر نقول هذا نذر معصية وهذا محرم فيحرم عليك الوفاء به حتى لو وصلت البلد الفلاني لأن من نذر أي طيع من الذي في طاعة نذر عن يذبح نذر عن يتصدق نذر عن يصوم نقول وتحقق له ما نذر من أجله يطيع يعمله نذر نذر معصية محرم يحرم عليه الوفاء به ثم من الذي يلزمه يلزمه كفارة يمين كما قرر ذلك كثير من العلماء وبعض العلماء رحمهم الله يقول ما دام نذر معصية فكفارة تركه أنه لا يعصي الله ولا يزم شيء آخر وقد جاء في حديث آخر من نذر أن الله فلا يعصه وكفارته كفارة يمين يعني لا يعصي الله ويكفر عن نذره هذا بكفارة اليمين وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير وقبه فإن لم يجد واحد من هذه الثلاثة فيصوم ثلاثة أيام ولا يكفي الصيام لمن يجد ويستطيع الكسوة أو الإطعام أو العتق فأولا واحد من الثلاثة فإذا لم يستطعها كلها فعليه أن يصوم ثلاثة أيام خلافا لما يتوهمه بعض العوام يظن أن كفارة كل يمين وكل ما حلف غني أو فقير صيام ثلاثة أيام يقول بر بيميني مثلا لا تتركني أصوم أقول لا الكفارة ليست الصيام وإنما الكفارة بالإطعام أو الكسوة أو العتق أنت بالخيار بين هذه الثلاثة لا حرج عليك في واحد منها فإذا لم تستطع الثلاثة فنقول حينئذ تنتقل إلى الرابع وهو صيام ثلاثة أيام. ففهمنا أن من نذر نذر طاعة أن وتحقق له ما نذر أن عليه أن يفي بذلك، ومن نذر نذر معصية. ولم يتحقق له ونذر نذر معصية فعليه التوبة والاستغفار وكفارة يمين والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد الله حبك, الله. حبك الله، الله، الذي أحببتنى فيه. حبك الله. ذاك الله خير، ذاك الله خير. ذاك الله, الله, <تصفيق> الله, الله خير، الله خير. <تصفيق> الله يخلف ما الفقتة ويبارك لك فيما أبقى. اكتبه لي. يقول السائل ذهبت إلى زيارة أحد الإخوة بجدة وعندما هممت بالعودة بدأ لي أن أعمل عمره فهل هذا صحيح أم لا نعم هذا صحيح إذا ذهبت إلى جدة أو الطائف أو أي مكان وأنت ما كان عندك نية للعمرة لكن بعد هذا عزمت على العمره فنقول نعم تحرم من مكانك الذي أنت فيه سواء كان دون الميقات مثل جدة أو كان ورى الميقات مثل الطائف تحرم إذا حاذيت الميقات ولا يلزم أن تكون نية العمر موجودة عندك حال خروجك من مكة يقول إذا حلق المعتمر في شهر رمضان ونزل من رأسه بعض الدم فهل هذا يؤثر على صيامه ما يؤثر الدم هذا على لينزل من الرأس أو من اليد أو من الرجل أو نحو ذلك ما يؤثر على الصائم لأن الذي يؤثر على الصائم الحجامة بقوله صلى الله عليه وسلم أفضل الحاجم والمحجوم وعما الدم الذي ينزل من الرجل او من اليد او من الرأس او نحو ذلك فلا يؤثر على الصائم والحمد لله يقول نذر نذر طاعة وقال ان شف الله مريضي اذبح كذا وشفي المريض ولم يستطع الذبح فماذا يفعل هذه من مساوي النذر أن الإنسان مثلا عند رغبته في حاجة ما يرخص الأشياء ويوجب على نفسه قد يقول أقول صوم سنة ثم إذا فكر إذا هو ما يستطيع أن يصوم قد يقول مثلا أصوم مثلا أربعة أشهر قد يقول مثلا أذبح مئة بعير مثلا عند النذر ينذر لكن بعد هذا إذا نذر تندم وتأسف وذهب يبحث عمن من يحلل له التخ... الخروج من هذا النذر فلذا نقول ما ينبغي المسلم أن ينذر لكن إذا نذر وكان نذر طاعة يجب عليه أن يفي يقول ما أستطيع نقول إن انتظر متى ما استطعت أو في بندرك يقول عند قراءة القرآن وعطس أحد الإخوة الجالسين بجانبي هل يجوز أن أقول له يرحمكم الله نعم إذا كان عطس بجوارك وسمعته يقول الحمد لله فشمته لأن من هذا من حق المسلم على المسلم أن تشمته إذا عطس يسأل هل في العسل زكاة؟ نعم إذا اجتمع منه شيء نصاب بقدر النصاب فإنه يجب إخراج الزكاة فيه يسأل يقول لاحظت أثناء الصلاة أن بعض المصلين أثناء السجود يضعون أيديهم على الأرض حتى الكوعين فهل هذا صحيح؟ هذا من المكروه والصلاة صحيحة فلا يجوز للمرء يعني أن يبسط ذراعيه على الأرض لا يبسطهما بسط الكلب نهي عن هذا لأننا نهينا في الصلاة عن مشابهة سائر الحيوانات ومن ذلك بسط الذراعين على الأرض من هي عنه والصلاة معها لا صحيحة والحمد لله لكن هذا من المكروهات في الصلاة. يقول السائل هل طواف تحية المسجد واجب وهل يجزئ عنه صلاة ركعتين الأفضل للداخل إلى المسجد الحرام أن يبدأ بالطواف إذا تيسر له ذلك وكان قد جاء من أجل الطواف أما إذا كان جاء من أجل الصلاة أو الدرس أو نحو ذلك ولم يقصد الطواف فلا يلزمه وإنما لا يجلس حتى يصلي ركعتين فإذا جمع بين الطواف والصلاة فحسن وإذا لم يتمكن أو تثاقل أو قدر لكن لم يرد الطواف فلا حرج عليه لا يلزم أن يطوف وإنما لا يجلس حتى يصلي ركعتين يقول احضر يوميا تقريبا الى المسجد الحرام عند صلاة العصر واصلي المغرب ثم اطوف وبعدها اصلي ركعتين خلف المقام ان تيسر وان لم يتيسر في, في اي مكان بنية سنة المغرب وركعتي الطواف ثم اقرأ ما تيسر ثم اصلي التراويح فهل المواضبة على هذا العمل يوميا فيه شيء نعم هذا عبادة وقربة لله جل وعلا والله جل وعلا يحب من عبده إذا عمل العمل الصالح يداوم عليه فإذا لم يشق عليه وداوم عليه فحسن وهو معجور لأن كل هذا قربه ومشروع يقول ما من يعمل في البحر في شهر رمضان وهو قد يحتاج الى الغطس تحت الماء احيانا عند حدوث عطل تحت السفينة وعندها سوف يدخل بعض الماء داخل حلقه اولا عمله في البحر لا بأس به حال صيامه وفطره ما دام ما يدخل جوفه شيء من الماء فان عمل ودخل في جوفه شيء من الماء أفطر لأن الماء إذا دخل الجوف أفطر الصائم وخاصة إذا لم يكن إذا كان نتيجة عمل منه أما مثلا عند المضمضة والاستنشاق دخل إلى جوفه شيئا ما قصده وما تعمده وإنما بدون اختياره فلا يؤثر على صيام هذا لأنه معمور بالمضمضة والاستنشاق شرعا فهو فعل ما هو معمور به أما ما ليس معمورا به ودخل ويعرف أن مثلا عمله هذا يترتب عليه دخول الماء إلى جوفه فإنه يفطر بهذا ويلزمه القضاء يقول السائل لدي جار يقوم بعمل السحر والشعوذة والكذب على الناس وأكل أموال الناس بالباطل ويقوم بذبح الذبائح ويطلب من الناس أن يأتوه بالدجاج والخراف ولا يصلي إلا يوم الجمعة علما بأنه تمت نصيحته من أكثر من شخص ما يجوز لكم إقراره ويجب عليكم الأخذ على يده ومنعه من هذا التصرف السيء فإن لم تستطيعوا شيئا فترفعوا أمره إلى الولاية أو تشحروا به ليجتنبه الناس لأن من يعمل السحر والشعوذة ما يصح إقراره ولا ستر عليه أولا مناصحته سرا لعل الله أن يهديه فإن اهتدى فالحمد لله ولا تفضحوا وإذا أبى ورفض فاستعن عليه بمن يعينك وامنعه من هذا قدر استطاعتك ولا يجود لكم إقراره على هذا لأن هذا من الاطلاع على المنكر وإقراره والمعصية إذا خفيت لا تضر إلا صاحبها وإذا ظهرت وأعلنت ضرت الصالح والطالح أثم بهذا كل من علم ولم يقم بما يجب عليه نحو ذلك يقول ما حكم من يحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم بغير قصد هل هو كافر أم لا يجب عليه التوبة وإذا تاب فالله جل وعلا يتوب عليه والتوبة تجب ما كان قبلها فقد يكون المرء يعمل شيء من المعاصي سواء كان عن جهل أو عن علم لكنه عاصي يعرف أنه عاصي، فالواجب عليه الآن التوبة والندم على ما فرط من والعزم على ألا يعود والله جل وعلا يتوب على من تاب، وإلا فقد قال عليه الصلاة والسلام من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك، لكن هذا الكفر والشرك كفر أصغر. وشرك أصغر وليس بشرك أكبر إلا أنه كبير وعظيم وأعظم من المعاصي يقول السائل هل تجوز الصلاة في الكنيسة وإذا كان نعم لماذا لا يقاس على الذبح الصلاة في الكنيسة تجوز لأنها صلاة لله والكنيسة بنيت للعبادة الأصل بنيت للعبادة، لكنها عبادة منسوخة بخلاف المذابح لغير وجه الله لغير الله هذه بنيت للشرك وعما الكنيسة هي بنيت للعبادة والنصارى واليهود يتعبدون فيها وعمر بن الخطاب رضي الله عنه صلى في الكنيسة فالصلاة ما بني للعبادة